الله الرحمن الرحيم أسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورات والإنبيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذنفقاه إن الله لا يقفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذين يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو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 والراسقون في العين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تجر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك ربنا إن تجامعنا في اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلص المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم وقولوا ما فلأت بها لكرعون عن الذين من قبلهم تذبوا بآياتنا فأخرهم الله والله شديد لقاء كل الذين كفروا فتولبون وتحشرون إلى جهنم ومئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقامل في سبيل الله وأخرى كافرا يرونهم مثليهم رأي العين والله أيد لرصله من يشاء إن في ذلك العبرة من أولي أبصى دين للناس حفظ الشعوات من النساء من النساء والبنين على القناة خير مخنفرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأمعان والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن لمآه قل أأنذبكم بخير من ذلكم من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مظهرة وردوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفرنا جنوبنا وحنا عذابنا اصْحَابَ النَّارِ اصْحَابَ الْقِتَانِ قَالُوا قَدْ رَبَطْنَا عَلَى الْأَفْئِدَةِ وَالْمُصَّدِّقِينَ عَلَى لا فِي الْأَسْفَارِ سَنَدْعُو اللَّهَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ وَلَا مَلِيكَ وَهُوَ الْحَقُّ قَانِداً بِالذِّكْرِ لَا إِلَٰهَ وَلَا نَعْذِذُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدين عند الله ونختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يقوم بآيات الله فإن الله سميع الكساب فإن حاجتوك فقل أسلمت واجني لله ومن اتبعا فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله مصير بالعباد إن الذين يكترون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالكسط من النار فبشرهم بعذاب الأمين أولئك الذين حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَمَا رَبُّنَا مِن نَّاصِرٍ أَرَأَكُمُ الَّذِينَ نُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ تَرَى فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ تَنَشُّنَنَّا مُغَلَّايَ أَيَّامًا وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا عَيْبَ فِيهِ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّهُم مَّنَالِ الْمُنْتَهَى مَالِكُ الْمُلْكِ يَفْتَحُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُغْلِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يقع ذلك فليس من الله في شيء إلا إلا أن تتكوا منهم تقاه ويحذركم الله نفته وإلى الله النصير قل إن تؤفوا ما في صدوركم أو تجدوا يعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سنوء توجد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ربوط بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحذركم الله ويعطنكم بنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله الصفاء آدم ونحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت ورأت ورأة ورأة ورأت ما في بطل محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني ورأتها أنت والله أعلم ما وضعتها وَلَيَسَبَّتَهُ فالأنثى ونيساً منحتها مريم و اني بك بتعظيمه فأن من الشيطان الرديء فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت لها نبتاً حسناً وأنبت نبتاً حسناً ودفرا زكريا ان لما نقل عليها زكريا من حوادثا فاهرثا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرجح من يشاء الغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبدي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو خواه يصلي في المحرار أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأني عاكر قال كذلك الله يقعد ما يشاء قال وقتي علني ايه قال ايتك الا تكلم من ما ثلاثه ايام الا رمتا واضرب ربك كثيرا وسبق بالعي ونغيك فيبقى لك ملائكه يا مضيم يا مضيم جن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالم يا مريم قلقي لرصبك واشدري, واشدري وارجعي مع الراتين ذلك من أنبال الغيب محيه إليك وما كنت لليهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يفتر مريم وما كنت لليهم إذ يختصون إذ قالت ملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربون ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحون قالت رب أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنا يقول لي ولد ولم يمسسني بشر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 أني أخلق لكم من الطين كميئة الصير فأنفق فيه, فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأذنى والأذرس وضخي الموتى بإذن الله وأنكبئكم بما تنقلون وما تستقرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الزورى ولأحل لكم بعض الذي خزم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله أخيرون إن الله ربي وربكم هذا شراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحياة كون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد أننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله اللَّهُ خَيْرُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَأُمِّنْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأُحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فيه فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآفرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم قدورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتروه عليك من الآيات والذكر إن مثل إيسان عند الله كمثل آدم ولقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجت فيه من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالى فقل تعالى لدهم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى جلمة سواه بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا ولا يتقب بعثنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شبيب أننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاكتون في إبراهيم لِمَ تُحَادُّونَ فِيهِ بَاهِيمًا وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا لِيُنذِرَ بِهِ وَلِذِكْرَىٰ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ ۚ وَلِتَكُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ حُجَّةً ۗ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا لَا نَرَىٰ ۖ إِنَّا نَرَىٰ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ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 لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يتون يا أهل الكتاب لِمَ تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباضل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الله من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذين انزل على الذين آمنوا وجه النهار واسفروا آخره, واسفروا آخره لعلهم يغزرون ولا تؤمنوا إلا لمن سبع لكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو, أو حاستوكم عند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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله كذبا هم يعلمون فلا من أوفى بعهده والثقا فإن الله يحب المتقين إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب ولما كنتم تدرسون ولا يخبركم أن تتخذوا الملاشة والنبيين أربابا فيخبركم بالكفر بعد إذن اذَا مَثَلَ اللَّهُ مِثْلَ الَّذِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فَصَدَّقُوا لِمَا مَعَهُمْ وَصَدَّقُوا لِمَا مَعَكُمْ لَؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَكِنْ كَفَرُوا فَأَخْزَاهُمْ وَأَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكُمْ لَإِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أكغير جيم الله يدون وله أسنما في السماوات والأرض فوعا وفرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأتباق وما أرسى موسى وعيسى والنبيون من رحبهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له متنون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآترة من القاتلين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه لبينات والله لا يهدي القوم الظالمين تاجك دا جزاكم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والمهاركة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأخذحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولادهم الضاليون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفرا فلن يقبل من أحد من ملء ذهبا ولو استلائه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنادوا الجر حتى تنفطوا مما تحبون وما تنفطوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبن الإسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله كذبا بعد ذلك فأولاك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذيذ بجة ماركا وهدى للعالمين هِيَ آيات بَيَّنَاكُمْ مَقَاصِدَهَا فَمَنْ زَهَقَهُ كَانَ أَذَلَّ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُ النَّاسَ حَتَّى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سُلَّى وَمَنْ كَافَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ يا أهل الكتاب متصفتون عن سبيل الله من آمن تبقونا عوجا وأنتم شهدان قد الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا صريقا من الذين أوتوا الكتاب يرسوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تدفرون عنكم تكلى عليكم آيات الله رحيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد بني إلى شرعكم مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الجغات ولا تموتن إلا وأنتم واعتصروا بقبل الله جميعا ولا تخرقوه وادكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة مِنَ النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عهاب عظيم وتسوى التوجوه فأما الذين سوى التوجوه هم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون وأما الذين بيطت وجوه ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ذٰلِكَ مَاءٌ عَصِرٌ وَكَانَ يَعْدَدُونَ لَيْسُوا شَوَاءً مِنْ أَهْلِ كِتَابٍ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آمَنَ الَّذِينَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ واليوم الآخر ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يقعدوا من خير فلن يكفروه والله عليم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 مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هذه الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا عَصْوٌ أَصَابَتْ حَظَّ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ حَظَّ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هذه قَالُوا هُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَضَوْا عِبْتُ عَلَيْكُمْ أَن لَّن نَّغْنِيَ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِهِم إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ إن تمسسكم حسنة تسقهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطه وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتار والله سميع عليم إذ هم الطائفة منكم أن تخشلاء الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فلا ان تشغر وتدق ويأتوكم من فوزهم هذا فلا ان تشغر وتدق ويأتوكم من فوزهم هذا يمدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسومين وما جعله الله إلا كشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفدهم فينقلبوا خائبين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 الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي بعدت للكافرين وأطيروا الله الرسول لعلكم توحمون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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ودن نس تدري من تحكيها الانها غفر الذين فيها ونعما اجر العاملين وهذه كانت من قبلكم سنة فسروا في الارض فأُمَّنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ فَلَا تَنْهَمْ وَلَا, ولا تَحْزَنْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلن الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه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 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيخز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد نواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نهتني منها وسنجد الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكاموا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتكفت أقدامنا وانشرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنة ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشغفوا بالله ما لم يوزل فيه سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولا قد صدق خلق الله ووعده جد الشؤون باذنه حتى اذا فشرتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما ارقم ما تحبون صرفكم عنهم ليبتريكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تشعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم اتَّابَقُوهُم مَّن بِغَمٍّ لِّكَي لَّا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَشْفَىٰ منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجانبية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل جن الأمر كله بالله. يخفون في أنفسهم ما لا يغدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كفلناها هنا قل لو كنتم في بنوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضادعهم وليبتلي الله مَا في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذاك الصدور إن الذين تعلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ فَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَّوْ كَانُوا عِندَنَا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وما ختلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم فِي سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يدمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا وريضا القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاعرهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم وإن يخذنكم فمن ذا الذي ينشوكم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيه أن يغل ومن يغل يأتي بما ول يوم ثم توفى كل نفس ما كشبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسحط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.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 مصيبة قَد أصبتم مثلينا قلتم أما هذا قل هو منهم بأنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحشبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفض أن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتِّ نَ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُ صُدُ وَالتَّرَاعُدُ ضَوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ فَضْلٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ خَوَّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوا وَقَاتِلُونْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر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 إنما نملي لهم ليستادوا بثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المبينين على ما أنكم عليه حتى ينيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله أجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحشبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر مَا سيطوقون ما يَوْمَ به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء مَا ما قالوا فقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذو هو عذاب الحريق ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغنام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى, حتى يأتينا بقربان تذكره النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتوهم إن كنتم شارقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزغر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز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 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبهس ما يشفعون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون, ويحبون أن يحمدوا بما لم فلا تحسبنهم بنفاذة من العباد ولهم عباد أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء مقدير إن في خلق السماوات والأرض واخبلا في الليل والنهار واخبلا في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وفودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الشماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باخدا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تذكر النار فقد أخزيتك وما للظالمين الأنشاط ربنا إننا سمعنا مناجئين, مناجئين مناجئين الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رشرك على تطغنا يوم إنك لا تخيفني ميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أغير عمل عام منكم من ذكر أو غنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيب وقاتلوا وقتلوا لأكفرن ولأدخلنهم جمات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن تتقلب الذين تفروا في البلاد متاع قليل ثم مأولهم جهنم وبئس المهاد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 خاشئين لله لا يشتعون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك له أدرون عند ربهم إن الله سريع لحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تفلحون